بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تلك <تصفيق> آيات الكتاب الحكيم أدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويهتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن شَرِيدَهُ وَالْحَدِيثِ يُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَالنَّ كبيرا تالم لم يلمعها كان في اذني وقرا فبشره بعذاب اليم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 من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم آمين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 لا تشرك بالله ان نشكره المنعمين ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن حملته امه وهنا على وهن في عامين اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدات على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تفعهما وصاحبهما في الدنيا محروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنفئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها عندكم إن الضال حفة من خردر فتكون في صفرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي من الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمحروف وانهى عن المنكر واصدر, واصدر على ما إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تنشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مهتان فقوم وقصد في مشيك وافضط من صوتك إِنَّ هُنكَ الرَّأْصَادَ صَوْتُ الْحَمِيمِ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً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 إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعرة الوسطى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزن ككفر إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن إن الله عليم في ذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نفطرهم إلى عذاب قليل ولئن شألتهم من خلق السماوات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 والبحر يمثه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما قلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ اللَّيْلَ فِيهَا مَنَارًا وَيُجْرِي النَّهَارَ رَفِيفَ النَّهَارِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 إِنَّ فِي ذَلِكَ رَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ وَإِذَا رَجَّاهُم مَّوْجٌ كَظُلَلٍ دَعَوْا اللَّهَ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ وما يجحد بآياتنا إلا كل فتار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس في اي ارض